السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طيب وأصلي وأسلم على رحمة العالمين روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة السلام أما بعد أحدث القضلة يقول الله عز وجل إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَدُّكَ إِلَىٰ نَا وعمرت سألنا انفسنا ليه يقول رادك الى معاد حتى نعرف ليش عشنا في هذه الدنيا اكثر الناس هما يعرف لكن سيعلم والله الجميع سيعلم الله جعل فيهم الكل سيعلم قال سبحانه كلا أعلمهم أن في ناس الآن ما يعلم هو يظن القضية قضية ثوب ولحية وإذا خلوت تفعل ما تشاء والثمن في الآخر لا ثوب ولا لحية وسوي اللي تبغى الآن وبدامنها والثمن الثالث بل جاهد معصية ودعوية إن الذي صار عريسا القرآن لرا إلى نادي لماذا وإنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقوم يعني هذا القرآن شرف لك إذا تبغى تعيش طح إذا ما تبغى تطبق ولا أبغى تطبق كيفك وبكيفي بيجي يوم من تبدك. لكن الله اجعلنا وإياكم من يعمل بهذا القرآن آماء الليل وأطراف النهار وَإِنَّهُ لَذِرٌ لَكَ وَلِقَيْمُكَ وَسَنْفَ تُسْأَلُونَ لن تسأل حبيب الغالي ولن أسأل عن قضية هل النظر لما حرم الله حرام مدلاء أو هل تحفظ في ذلك ذلول ثم يقال لك قم تقوم حافظ هم المؤمنين ومذكرون أبا ثم تنتهي قضية حساب مع العيون يا والله بل تتسأل وسأسأل كم موقف حرمه الله ورأيته بالعين التي أعطاك إياها الله عز وجل يا جماعة والله العظيم والله العظيم أجمل ما في الدنيا أن تفهم هذا القرآن أجمل ما في الدنيا إذا فهمت القرآن تعرف إيش معنى قول الله عز وجل وأعرف طالما ما أنزلنا ما أنزلنا ليك القرآن لتشقى تعرف معنى فما انت بيهداي فلا خوف النار بدت قصه قلبك لان الخوف والأمن ما تحسه بعينك فلا تجعس طالع عن ال بي سي وشو تايم والسوبر موفيز والسطح والله العظيم ما تطلع هذا مكان الإحتاج وهذا ما يفتح إلا الله عز وجل ولا, ولا يجعل الله عز وجل السبب أقوى من هذا القرآن لأجل هذا قال أسلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والله لوصل القرآن أذنك والله ما تستحق لو يصل لأقلك تحفظه وتتسمع الدم تعرف ولا تتبع ما تستفيد لو وصل عينك لسجرها الصفحات تقلل فيها والله ما تستفيد ولو نطق لسانك والله ما تستفيد كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مدارك واتذكرون ما فيها ليغضب ليتبضع آياته وليتذكر أول أربعة. تحس اشياء بقلبك ما كنت أعسها تبدأ فيلمك الاول للحياة ان كل ما ضغيته يسعدك بعينك تروح تشوفهم في النهاية خليك الله تضحك يوم يومين ثلاث سنة ثم يلس فيك بلحظة كل سنة العسرها اقسلهم قال الله أترأيت إن كان والسنين ما قال عظم الله ما قال شهور والله يا جماعة حسفة والمتكلم أعلم بها من, من غيره لأن ما تكلم لشيء حاليا والله يا جماعة الواحد يأطي ثم يترك رب العالمين ثم يأطي ثم يترك رب العالمين ثم يجيعون تسمع عليها المعاطي اللي كان يسواها ثم يوده إنها مثل ما قال الله عز وجل لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا واجه أنه أن بينها وبينه أنا ذنب إلا أفرأيك أن كان يمكنون ثم جاءهم ما كانوا مَا ما أغنى عشان تضحك حبيبي الغالي سهل عشان تفعد لا والله مهد سهل الله اثبت لكل من يعصيه انه يضحك فليضحك من هنا السعادة هنا ابليس ضحك علينا قال الضحك هذا هو اللي في القلب انتعبنا وفي النهاية انتحر اكثرنا والله العظيم قد ما يفعل قد ما يعطيها الله من فضل يمكن يأجل هذا ويأجل لنا المن قد ما يقال يقول الله عز وجل <تصفيق> فمنت بعودا بل في الآية اللي قبلها فليضحكوا قليلا وليبسوا كثيرا نبغى نضحكها من هنا ما في لطريق واحد وجماعة انت انا وانت لازم نعرف اننا نحس الحزن وين ونحس السعادة وين اكثر هالخلق والله ما يدري هو يحس وين يحس السعادة بعينه عشان كده قال واحد دخل لك يا اخي بي سي والسوبر موبيز والشو تايم الله مصامعكم وهالمكان صراح دخلها يا جماعة المشكلة مايب هنا المشكلة اننا حاطينها هنا عشان كذا تناظر تناظر تناظر ايش السعادة اليوم يدخل تخرب ولا تنتقل بمكان ما في دش تقعد في صدرك هذا اسمه حزن والله تعاف اذا ما طلع الله سعادتك من هنا والله ما تطلع يقول واحد يا اخي فعد جيت دقيق الفلان وتعال يعطيك ريض يا جماعه مشكلتنا بالاذان مشكلتنا من هنا مشكلتنا هنا الان تعرف المشكلة ان هنا سدت علا تفتح السعادة وكيف تعرف سمعنا وإن ربك الذي قد على الناس وان ربك على الناس ولا لا يشكون وإن ربك على علم الناس فدور وما يالرون وما من غائبة في السماء والارض. ان لا في كتاب مبين. ان هذا القرآن يقص. تعال ادى انا وياك نعرف طويل المشكلة. ما دامك القضية هنا ما يفتح الله عز وجل إلا بهذا القرآن ليس حفظا ولا سماعا ولا خلاوة أفلا يتدبرون القرآن لأن ما يا جماعة واحد يقول يلا نتكلم عن الشكر في النصير الشاكرين واره العلم كذا إذا ما فهمنا كلام الله عز وجل لن نكون من الشاكين أصلا لكن لابد نعرف وين المشكلة الى الحلة هالقضية اقسم بالله ان ندوك طعم للحياة والله ما يكفه لسان ولا يخطه قلم لكن لابد في مثل ما قال مقيم قال لا تناله الحبارة وانما يأسم بالحس في حسنها كيف طيب تعال نبدأ وين مشكلة وكيف نحلها ماذا معرف ان هذا المكان السعادة وهذا المكان السعادة يقول الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقصالها اذا هذا مقصد في الجنس يضحك يضحك يضحك لكنك اثعت انسان وبليس يضحك عليه ويضحك عليه في قضية الوقت. طبعا ما عند بليس سلاح وقت معين معطنك. يخليك ينبوك ولينبوك الانتنوب ثم بعد تموت ثم ما كان لي عليكم مثل طالب. شرح على يوتيوب القرآن كيف أستعد أنا وأنت هل أحد أصدق من الله لا والله إذا سأقول الكلام الذي لا أحد أصدق منه قيله يقول سبحانه ومنك أربع أمور بخطوة واحدة الأربع أمور هذه اللي قاعدين نتعب لأن هذا معاحصلها لكن بقياس أدبنا فتحنا جميع الاصواب ان يقابل لي صح سمم سبيع ربائل ما هو حفظ جربها موليو اذا جيت تتكلم حرام تذكر ولا يغسر بعضك من بعضا تحس باللي يوعدك الله فيه الان جيت ناظر يا أخي لو كان أخوها نعم أطلعك طيب ما دام تقدر عشان أخوها خل قلبك تحرك عشان ضبها أخوها ما أعطك شيء ولا أعطان شيء وما يراك طبعا إلا الله عز وجل ولا يراهي إلا الله وأنت كيفك لكن يا جماعة والله العظيم أنها يحضر من قلب إني أقدر ببطري عشان أخوها معه وأخوها معه وما أقدر أتحكم ببطري رب العالمين يا رالمين أخوها أبوها ما عضن شيء، رب بيأطين كل شيء، أقسم بالله لن تجد أحد أشتر لسعيك من الله. سبحانه. لما صدق بلال رضي الله عنه سيدنا لما صدق بلال الله شكر سعيه ما دخله الجنة قال نعال بلال بالصحيحين نعالك يا بلال ما نبجال ولا بكرام، والله ونعال بلال بكرام. والله إني أسأل الله في سجودي أن يدخلني مدخل على من منا ما ودي يدخل مدخل على دخلت الجنة روس نار تتير في القفية الطراب وفي النار جل الله عز وجل شوف كيف يشكر الله عز وجل لكن تعال قدم فعلى رياته فمن تبين ذاك فلا خلق العلم الأرض لله والملك لمن لله ما احد ولا احد هو قادر على ان يخذيك ما تحب الا الله ولا احد قادر اصلا او عالم بما تظلم يرضيك ما تحب الا الله ولا احد قادر ان يصرف عنك ما يسوءك الا الله ولا احد قادر ان يحظلك من تحب الا الله بمن لك ان ما في خوف من اللي يخوف بعده فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجماعه هذه اللي قاعدين ندورها واقسم باللهي ما شرب اللي يشرب الخمر ولا اللي يذني اللي يدعى ان ناصر عنده خوف ولا حزن ضمن الله عز وجل لك هذه الامرين الثانيين هذه امرين بقيمين فمن سبع وجائب فَمَنِ اتَّبَى وَنْفَاِيَ فَلَا يُضِيلُ وَلَا يَشْقَى تخيل انسان الله له ما يقع وما يحزن وما يظلم وما يشقى اختم بالله العظيم انه اسعد من في هذه الجنة في, في الارض وتحت الارض يوم الارض تقول لي ما يتحرك تقول لي ما يشوف ما يسمع القضية يا جماعة اكبر الإعاقة والمرض والبلاء والإصاب ليست في الدنيا الكافية اللي ما تسواها جناح بعوبة اللي فيها بيوت الناس كلهم حتى الملوك تجري من تحت المجاري أجلكم الله الإعاقة الحقيقية يوم تأتي بين يدي الله عز وجل ومالك ما كان ما عندك شيء لأجل هذا طائز بيتي أسأل الله يثبتنا وإياكم وإياك مينكم من على على تنصرات مجل أعمى أصم أبكم في معهد أصم في الرياض. ليس هذا ظنا من الخيال ولا في تصف أدلية. الآن رجل ملثم على الصم. ما يتكلم ما يسمع وما يرى. حرص أنا ويا محاضرة مثل النقاهة. قال كلامنا. عبر بكلام نعم عبر بكلام بحركاته المترجم جنبه ما هو بعنده عنده مترجم ويلمس في وجه المترجم ويلمس في كتمتده ومترجم وتكلم من ضمن ما قال يقول آية وحدة في القرآن تشرح صدري وثنسكيني إني أعمى ولا أبكم ولا أصم يقول أقسم بالله العظيم الناس يتسهون مسكين هذا أعمى أصم ما يشوف ما يتكلم ما يعرف يعبر يقول والله العظيم إن آية وحدة وفيل عني كل هم يوم ايش الآية ثلاثين جزء في القرآن آية واحدة بس هزلكشيك لو دخلت الآيات كلها كتب ايش الآية ومن يهد الله كم والمهتد ومن يهد الله كم تجد لهم أولا أن ينذرون القيامة على وجين وبطن وطن ببنام سعيرا. نقول الحمد لله سينات بيحسنون مثلي عميا وصما وبكما خمسين الف سنة والشمس على قدر مين? الحمد لله انها اخرها مني الان? وما جعلني احاسب على كل ثانية رئيسة وكل ثانية سمعتها وكل كلمة بقت فيها غذل او كذب او غيب. هذه العاقة يا جماعة. عميا وبفا وصما كلها الاعاقات الحقيقية في القرآن المبتلى في هذه الدنيا حمد لله هو في رفع من الله عز وجل اقتني اشد بالناس واحد بالناس الى الله عز وجل اشد الناس بلاء منهم الانبياء احبت الخلق الى الله عز وجل ثم الامثل في الامثل الاعاقة الهناس خمسين اثنين سنة هذا يا عيدما لأجل هذا احمد الشهري شيخ الشيخ الله يجزاه عنه قيل الاذاء قال كلمة قال فيه من الناس من هو المسكين يضمن المعاق اللي ما يقدر يحرك هيده أو رجليه قال هذا المعاق عند الناس أما المعاق عند الله عز وجل أنه ما تحرك رجليه صلاة الفجر في جمعنا قال المعاق عند الله عز وجل اللي ما تحرك هيده تفتح للمصحف الرجل حفظ القرآن جزء حفظه سليم ثلاثين جزء 29 جزء حفظها يفتح المصحف بذره يفتح المصحف مصحفنا حتى حفظ 29 جزء أنا وياك بدينا كم حفظنا افتح أي وقت تطيع كيدك لكن والله يا أحبتي الخضراء أنا أتكلم ترى جماعة بعض الناس يظن الواحد اللي يتكلم إنه يتكلم الناس أقسم بالله العظيم والله أن الإنسان يتكلم نفسه إن كان عارف أما إن كان مضروك عليه يتكلم للناس والله أني أكلم نفسه فعلي يا جماعة لأن الله سبحانه وتفألنا عن هذه المعنى بنعرف هالكلام دورنا بين يد الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ألفنا لتحرج من الكلام هنا والله فلا يكن صدرك صدر لتحرج ما هو الصفة عامة وذكرى للمؤمنين إذا ما ذكرتها القرآننا واحدث اقسم بالله ان استحييت بعد قراءة الامام في هذا الصوات الله عنه خير انه ترى ايات اقسم بالله واحد يجي يتكلم بعدها لكن حسبه انه جزء الاخر لذكرى وذكرى للمؤمنين مقا المسلمين دي. لان في ناس يسمعوا ما يدري مشطره الامام ولا يدري هو ايش قاعد يدربنا على نقامه ما يدري ماذا قال آنفا وشو يعني شو اشترى يا ديكو بعدها استغفر ما هي اقراو يا جماعه استغفر ما انزل ليس من ربك ولا استغفر ولا سته ذيوم منهج حياه يرسم لك رب العالمين إن تكون في في الصح ولا سته ذيوم من دوني او منيا قليلا ما تذكرون فانسى أنه يغفر قال قيد يا رب واذا ما اتبعنا واستبعنا من ذلك اولياء سواء شياطين الانس او شياطين الجن تأتي الاية كأنها طائفة وكن من قرية اهلتنا فجاء ما بأسنا بياتا او كان دعوهم مزارهم بأسنا إلا أن قالوا إلا كلنا ظالمين شبه أدراء فلنسألن الذين أرسل إليهم إذا جيت عندها الآية في المصحة والله إنك واحد من المقصدين في الآية أقسم بالذي لا إله غيره إني واحد من المقصودين في لا إله فلا نسأل الذين أوصل إليهم ولا نسأل الموصولين فمن قصني إليهم فيقص علي وعليك وحد كذب السيارة وعثها يتحركنا هذك ورقم فيها وكلمت فيها ونسألك ونقص عليك ما فعلت ثم شفتها وحرثت العين ونجعل لك أعمى وانت يا رب اجعلني أعور ونتأهد إذا رأيت حرام فلنقص منا رند وما كن منا غار والوزن يومئذ الحفظ فمن ثقلت موازينه قضية مهما من أرضى بعين ستة على ستة ولا من سمشت ولا من تحركت أعضائه لا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفف موازينه الذين خفروا عنكم ليه بما كانوا بآياتنا يظلمون كل الكلام عن القرآن ثم قال بعدها ولقد مكناكم في الأرض عطيسك وجعلنا لكم سيامات قليلا ما تشكرون اذا كان هذا الامر اصم الابكم والله هو المبصر السميع ان كان ما تحركت جوارحه الا لاجل الله ما قال انا معذور وهو معذور اصم ما يتكلم مع ذلك داعية الى الله عز وجل الشيخ احمد الشهري مع ذلك داعية الى الله سبحانه وتعالى يا جماعة انه وقفت انه وياكم زيادة رب العالين يا جماعة خلوناك عنديس شوي زيادة دائما ضعك عليهم إيش نقول لله عطاك الإنسان في ناس إنسانه ممكن يتكلم بأي شيء يقعد في مجلس يتكلم عن جوالات يتكلم عن ضرامج الكمبيوتر يتكلم عن الجو عن أي شيء عن تغريات الوحي الأمر الوحيد اللي ما يتكلم عنه رب العالمين الأمر الوحيد اللي عمره ما ذكر فيه هو رب العالمين قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحذره إيش ما أجدت من الذين لا يؤمنون بالآخرة جايكم مناسبة واحد تتكلم عن الله خلي يا أخي شبه وها جاعة تتكلم وإذا ذكر الذين من دونه اذكر لها أحد ثمين ترجعه القرص وإذا الذين يجاهم يسلسرين فحار ويتسلم وينتعي المجلس لا بعض شباب عشان البشر ما قدم له شيء لا, شي لا حرك له كلا ولا أعطاه عيون أختي قتامهم أحدث الفضلات عندنا فيصل الآن في مزيج الملكات من, من أراد أن يزوره في عناية في الأفطال فيصل جاء حادث قبل قرابة 10 أشهر أو 11 شهر فشل الرباعي والله يا جماعة عنا المشتولين والله يا جماعة ان المشتولين اذا ما تحركنا وبدنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى المسؤول الى الله عن سير احتاج قلب صادق اللهم رزقنا قلوبا صادقا كنا حاطين له مع الحل حاطين له انبوب الانبوب هذا فيه بالون لما تتفخ البالون ما عاد يقدر يتخلم الهواء يدخل ويصرع الاحبال الصوتية هنا يدخل الهواء ويطلع ما يقدر يتكلم جيت عنده ويقول لي يبغى يحلل شي فائد فائد والله لا يجعلنا نذوق بأس الله عز وجل إذا أراد الله أن يعقب إنسان والله يجعل وليس والله بالأعضاء أو بالجوارح العبرة بهالجل إذا أتعدها الله انتهى فيبغى يحاول يقول يفهم فهمت بعد ثانية دقيقة إن يقول أبغى أتكلم أبوه وأقول له يا محرّك راسه إن يبغى يتكلم أبوه قلت أكلم أبوه ما له ما يجفف وقعد بعد هذي دقائق الآن فهمت يقول الرجم الملأ. الملأ إن يقول قدم في الملعب قلت الملعب محرّك راسه فصل الملعب الرجيم موجود تجيت الرجيم ولا عاد بجراحة موجود طيب سبحان الله الآن تجيت الرجيم سوون بكلمة فاذكر ذات الصباح أنا أقول له كتاعك خطأ قاعد كم دقيقة يحاول يقول لي وش رأي؟ فأخير يقول ما أبغى كلمة بس أتحس ذيك رابط مسمع صوتك بس بس صوت يعني يقدر الله يخلينا نتمنى أمياء وصيبة والله يقدر وإذا الآن ضغينة فكنا الأنبوب اللي في وركبنا له أنبوب ثاني ما في بلون وقال أمس خبر مثل الصاعقة على رأسي صار فيه هواء يمر المكان حق البالون اللي كان مثكر أول ما يسمح الهوا يدخل ويطلع له هنا صار فيه هواء يمر جنب الأنبوب ويطلع فوق يضرب في الصوتيه الصوفية ويطلع صوت ويجيني واحد منه مننا صار في المستشفى البارس صباح قال الله فيصل قال له اني ابغى قلت شلون من نصحت قال فيصل قاعد معه ويحاول انه يكتم نفسه يطلع الصوت فوق وقال لي ليش ما تسلم يا الله يطلع الصوت وعلى سرير يسلم على يدوه انا وياك نطلع الصوت مثل ما بغينا ونمشي مثل ما بغينا كم أسلم على يدي ويديك في ناحية كم وزعت أطوية أو شريط ما هي عليك الله ينفع به يكفيك شرف أن الله شافك كم مرة مرأت من عند ناس ما صلى ونفق صلوا يقولت أحباب أنه تعالوا صحيح الله أعظم من أنك تسمعك نذاء أو هو اللي حلق. خلقك وحضركك كم مرات يوم جيت أكلم فيصل قلت والله ما شاء الله عليك فيصل ما عشتني مع طفل قلت ما شاء الله عليك فيصل والله بيض الله وجهك وجزاك الله خير وبشره خير قال لول ما تحقون عندي كتب بالانغليذي قلت لولي قال حقوا عن دراتي كتب بالانغليذي عن الإسلام أصير لا كلمت أحد أين قطع صوتي أجل أخذ كتاب يا جماعة هذا درس لي لك والله يا جماعة ما أحد يبيعطينا نصر رب العليا والله ولا أحد يعلم تسوي تفوي من قلبك إلا الله ولا أحد قادر أنه يسعدك فوق الأرض و تحت الأرض و وجهك يوم الارض. اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين إلا الله والله يا جماعة تعال اتبعنا بريس سنين والله ما, ما... ما... والله بس تفدنا شيء يا واحد صوب يرفع 30 سنة انت انا كيف صاير 30 سنه اخذت لا تخيل لو انك رفعت السوب من سنة امر سهل يعني بس مين طالعك علينا خلينا نتشبه بكل الناس اللي نبيع عليه صوره يعطيك طريه واحد بعده مش يعيز بده ما هو يحطها نص مرة يحطها هنا اهم شيء لا يكملها انت بتكملها زي ما بعت الشيخ لنا الشافر يماعي ونشرف انه نكون زي من رسلنا لك الشرف تموت في قبوت دين النبي عليه الصلاة والسلام تحصل لوم القيامة تنظر انت مثل هذا مثل برزاتيو والثاني مثل البس مصري والثالث مثل ستيفن فيجان وانت مثل اللي على الحوف النبي عليه الصلاة والسلام انا زي فاق والله يا جماعة انه شرف فايش اللي خس بي عندك اواقل لا ما تقدر ما تقدر لا اقدر ما تقدر تسمع القرآن لا اقدر زي دائما بدور بامرس اروح اشتري اغاني اللي اقدر اروح التسجيلات الاسلاميه واخذ رب العالمين واسمع مين قال لك ما تقدر ما اجاوم الدخان دائما صوتك ومعانات معانات ما حد دخانه ودا اكبر اعاني قليلا ومع رب العالمين وحبها مش وقت مرضاك مرضاك يرضى عني يا اخي مين قال ما اقدر مثل ما بقدر أدو من الدوامع عشان حكنا من المال أدو من وعد رب العليم والله والله والله لو فهمنا القرآن أن تعرف أنه ما أحد أعظم من الله ولا أحد أغلى في قلب المرء أصادق من الله إذا بغيت تتكلم كلمة جودي الله عز لا تتردد كلها فوالله العظيم لو كان من ديني والله لو كان من ديني في الشارع الجيسر وما فلك أحد ونبرت يوني سار ما قد انا في حد من جنها اخفى لله عزيز اقسم بالله هل الحركة البطيطة تافهة بعيننا والله العظيم لا ينساها لك رب العالمين بس تابع بتشوفك والذك بتشوفك نفسك شر كان يقول يجل يصيب ثم صرفها الله سبحانه وتعالى عنك او امر ما كان بيصلك اصلا فجاء وعده الله سبحانه وتعالى بتشوف اشياء بدها تصير بيدك كلغا تصير ويرضى الله عز وجل فمن سبا رضوان الله فمن يرد ربنا يرضىك فمن سبا رضوان الله سنندى اذ تخطين الله نواه انم ودئس المصير هم درجات عند الله الله اجعلنا وإياكم أعلى الدرجات عند الله إن أربتم أنا كنت سأختم هذه وجل إن أردتم أن نجيب على هذا السؤال فلكم الخيار وإن أردتم أن نقف فهذا والله حقكم علينا فهل نجيب على السؤال السؤال أحبكم السؤال والله أهم من أن يغفل وأعز من أن يخرج ويعنيني بقى المال لا أتفأتوا في بيع الأشياء إلا اللي يعنيني وإياك لما نطلع في المسجد وإنه فهم ليش هناك في حيئة أمر معروف أن هي عن منكر وفي ناس في هيئة ثانية ذكاها رب العالمين كلها في صفحتين متقابلات في وجهين. من يبقوا أي, أي صورة؟ أحد يذكروا جماعة ذكر الله عز وجل هيئتين في وجهين متقابلات في المصحف تفتح مصحف شوفين هيئة وين هيئة أحد دك... أذكر الآية؟ التوبة الله وكالله فيك اللهم سبحانه وعليه وعليه ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات لا تنتبه هالكلام يعني النبيس يجي يقول لي أنت ما لك تدخل أنت ما انتبه الموضوع في النار الله يجعلنا من أهل الجنة حاول ما حاول تسمع النبيس ويكلمكم في كاعة الأقرى حاوله أن تسمع لهم يقرأ لا يضحك عليك النبيس تسمع آيات الجنة والعرائة ثم يجي بيستطورك أنت والك اللهم يجعلنا من هذا الجنة ثم يجي آيات النار ثم يجي تقول لك هاي حطمة وجوه ناس ثاني دائما يسويها معنا لا يرحق علينا لا تنظر الحلمتين الأولى ناظر العمل المناسقين والمناسقات بعض من بعض ايش يسمون في حياتهم ويبراحة ساعات يأمرون بالمنكر وينهونا للمعروف هيئة لكن تعمل بالمنكر وتنهى على المعروف ما عنده مشكلة يقولك اليوم والله صيحة القرب تعالوا في بنات او في شواف لا عنده مشكلة ما عنده مشكلة يجي يشفر لك قناة عشان انسى لك التفائفة عليه من السيئات كل ما ضرب انت حرام وصب عليه. ما عنده مشكلة يعرفك على وحدها تروح تغني فيها يصدق وزاني ثاني ولو نفلس ما عنده مشكلة انه يجيب للشريف توه ناضي او يدج عليه في سمع في جلبه او يمرس بالسعال يا اخي اليوم اربعة عام روح نرقم فيصل لي ونزمعك ما عنده مشكلة حال مضيسة للحياة يأمرين بالمينك وينهون عن المعروف ويقبضون أيديا نسوا الله يقول ما كل هذا عشان نفسي إني خلقته وأجريت أنفاته ولو شئت لجعلته ثمن النفس أو يرى ابنه أو بنته او امه يتغير لونه ويصير اذرق نشوف المشهد كله في المستشفى اذا نقص كثير الانسان ونحاولنا نطري اهم تمشت ونشوف ضعفنا اذا ذر اذرق الولد شوف الموت في عبور يخوذ الله ما شاء الله ثلاث يوم ان المناسقين والمكاسقين وعد الله المنافقين والمنافقات وَالْكُفَّارَ لَا رَجَ عَنَّمَ إنه يذكر منافقه وناثقاتهم الكفار الكفار طريق هذا اللي معلنين الإسلام لكن تعاشفها إذا كتب في المجلة أو الزريبة أو طعب يتكلم في التلفزيون تعاشف كيف يبطط نفس الكلام اللي يبغون يقوله ليهود الهوض المصارى هو قاعد يقوله على يقول من نبع سنة البخاري من حديثة هم أناس من دني جزتنا يتكلمون بألثنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم بل يب عارف يوصله انهم ان لا تكون اذا ما سمعهم تكتب نفسك فيهم لا تؤيدهم تصفيحه محبه الجيره بس لا تفتح تطح. طالع بالوجه الثاني وللمؤمنين والمؤمنات لا يضحك عليك اللي يقول شنو هم شبيش تمون شبيقولك ولا لا والمؤمنون والمؤمنات بعض الذين لا اوبا اي اسطو يا مورينا بالمرس هي تقول الناس اذنهم قصوا فما ضعوا شيء عندها صل تقول صلوا تنقذهم من الناس يا طيب يا اخي الحياة طراحة ما لهم حج يأخذون الواحد يكتبون عليه تعهد والله مسكين النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحبه ووحبه بأبي وأمي كان يفعل اعظم من هذا وكان عند خطة اعظم من هذه ملاقص تعهد يقولوا هممتوا ان امر بالصلاة تقام ثم اتخلف ومعي اقوام معهم حزم من حفظ ما قال اخذ على ناس أخذ. قال فأتي إلى أقوام ما يرشدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ما منعك بأبي وأمي لولا النساء والضراري كلها حردت عليه بيته فهذا حديث حبيبك عند حكم أخصى من هذا وهو أرأى في الخلق بخلق لا تأخذ بالله والرسال فلا تكون تقييمك وتقييمي على حسب هوى نفسك إذا كان يرضيني ولا هم أعدائي لا إذا كان يرضي الله فهو يرضيني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا هذا عن لما جاء به لا مخالف لأمرون بما ريني وينهمن منكر والله هذا شيء مريع إذا بس خلنا نفكر هل أنا لما أناوش في الحياة يأمرون في بعض الم في بعض في ال والقوم هم اللي حطوا جلسهم بعد اجتمعوا وقالوا هذا ابنها هذا نأمره واللي اخذوه من ما يرضي الله عز وجل وينها سمعهم ما يسوون شيء من عنده المفروض تحبهم في النهاية حبيتهم ولا ما حبيتهم اهم شيء لازم ما تتكلم لا يرضبك شيء مع الله ايش بهم بحكمه حكم كل حكم الله عز وجل حكم الله اسمع ايش قال فيهم في ناس تدبر الجرايم ممكن إذا مجديدة يروح يتكلم من طول المجالس كلها يقعد لين يغيرون جديدة يغيرون مخ ب بكلام ثاني يتغير لكن يسمع أي كلام في جديدة يصور فيه ولا والله هاي أمارة محد لأنك نسيت الله عز وجل <تصفيق> نسيت أمره مع طاقياتك أمر الله وأنك بغض عبادك طال القضية عندك عم شيطان قالنا وايد ما ما لهم عندي أي أمر ف يقول الله سبحانه وتعالى حسنا في أهل هيئة وكل من أمر الله أنهم مكر الله جعله أيا كلهم ولتكن منكم إن منسوه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون منكر وولاء من هم يا رب ولاء عند أهل الجرائس أغلاكم من مناقير الذين يتدخلون الفضوليون الذين يدخلون يدخلون في أشياء ما تعنيه عند الله وأولئك ذم المصلحين والله صفر بجميع الأراء إذا كان هذا حكم الله عز وجل أنت إحدى ثلاثة إما أنك مع أو ضد أو أو ما استخلت لا لتكون ضد لا لتكون ما استخلت كفى كن مع لعلك لست مع أحد عبر الله هجلة تأتي الألبي سي الفانجرة القدرة طهر الله أسماعكم اللي أفضل ما شعفت لها مسلمة كل شر ودمار أكاديمي وما شابها لا تأتي تصين الهيئة تقول صايقهم نسوي كتا نرضغ الهيئة ولا والله يوم سمعت الخضر يا جماعة جمع النقل علي قلت هذا في القرآن حتى في العول أفجر الخلق كان يقول لموسى أحب الخلق في زمانه يقول او فعلت فعلتك التي فعلت؟ ايش فعلتك التي فعلت؟ قتل واحد صح؟ وانت اللي قاعدك انت هامات كم قتل؟ ملايين دبحهم ها؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت ليش؟ من, من الكافرين بسم الله عليك يا فرعون المسلم. يقول لموسى انت الكافرين. يقول ما اريكم إلا ما ارى، ضروني اقتل موسى ايش سوا لك تعان عادي؟ سوا لك ان يبذل دينكم او ان يظهر في الارض خالي يتخرب الضوء. هذا لازم تشغيلونا. لكن ابشيركم بشاره ان الهيئة قائمة بالرئاسة او بغيرها. ما يزال طائفة من الامة على الحق الظاهية. لا يبعض الناس مزيف هم اتفتهم. لا يهم في الناس يا جماعة. في القرآن ارجع القرآن في حل عندك حضايا كلها. يقول الله عز وجل لما خالف نوت ومن معه قوم نوت ايش قومه? وما كان جواب قَوْمِي إِلَّا أَنْ قَالُوا قد سمعت الزولة كلها وكتبت في الإعلام إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَى عندك من قررتكم ماذا سووا انهم ناس يتطهرون ملايين العالم قتل نقتلون في المستشفيات خطأاً عمداً وما حد يتكلم ملايين العالم في الحيط يموتون ما قام ذا نوع في الجوايس قالوا لازم نحط عقاب للمفحطين يضبط الناس الثانيين عالم واصفال يقتلوا يجون اولاد زنى اعاد نوعياتهم وكان ما كل يوم يرمون في اماكن الملاجئ ما تكلم بنوع علمان الضالة عندنا مشكلة وعندنا أولا طالعين ما ندري لازم الجريمة هذه نحاول نقلها لأن بنوع علمان لم يتكلمون في أمر يرضي إبليس فانت لم يتكلم في أمر يرضي إبليس لكن جبله أمر يرضي الله عدل يجي ويرسطوا إليكم أيديهم وأزنتهم بالسوء ودوا ودوا لو تكفرون أهم شيء لا تكون أنت جالس كذا حائش حائش خدجلك فصمة مع الله عز وجل وأنا سأعطيك وأعطي نفسي مهما اليوم إن قدرت تقوم فيها في الليل الحمد لله ما قدر أقرأ من طاعة أقرأ صورة يافين أوفكدين وشوف الرجل اللي جاء من أقصى المدينة صار ما جاء بشيء جديد لكن هو مع ما قال بس ما يدخل بالناس جاء من أقصى المدينة رجل يرفع قال يا قوم ما عندك جديد بس أنا معهم يا رب شفني إني أنا معهم يا قوم اتبعوا مرصيين اتبعوا ما لا يسألكم أجر الله وهم سدون وما لي ألا الذي فطرني وإليه ترجعون ها من دونه آلهة إن الرحمن بضر هل هن لا تغني عني شفاعتهم شيئة ولا ينقدون إني آمنت بربكم تسمعوك لا يقول تسمعوني قيل ادخل الجنة وبعدها قاتل الله كل القوة كل القرية اللي ساكت اللي ماهما دخل في الناس واللي معهم ما نجح إلا قيل ادخل جنة قال يا ليت قومي يعلمون كلمتين قلتها أنا ما أشير نفسي ورضى الله بها عني وما أنزلنا على قومه من بعده من جمد من السماء وما كنا مزينين كانت لساحة الواحدة فإذا هم خامدون يا حصتها على العبادة الرسالة لي ثلاث كلمات كلمة الأولى لا تقدم أحد على الله الرسالة الثانية أشكر ما أعطاك الله عزيزه رسالة ثانية كن مع الأمرين بالمعروف أنهي عن المنكر وذب عن عراضهم تذكر الناس النار تذب الله عن وجهك النار يوم القيام اللهم يا ربي إني سائلك بن وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعلني وأحبتي هؤلاء من الشاكرين اللهم اجعلني وإياهم يا ربي من الذاكرين. اللهم كما شرفتني برؤيتين فوق هذا الفرش اللهم شجرت مبوئيتهم أخرى تحت العرش اللهم ارحمنا وإياهم رحمة من عندك في هذه الساعة تبلغنا بها الفردوس الأعلى اللهم اشمرنا ومرضانا ومرض المسلمين اللهم عافهم بثلانا اللهم لا تفجقنا مع هذه الأبواب وفينا قلب إلا قلبته على ما يرضيك وثبتها وحتى يلاقيك حتى يأتي يوم قيامتي وفي صحائفه آلاف مؤلفة اشتدوا على يديه اللهم يا ربي إني لا أملك لأحبة هؤلاء نفعا ولا ضراء إلا عن أسألك أن تجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة آسف حبة علي طالة لكن والله لا أسألكم عليه أجراء ولا أسألكم عليه مالا حب لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام ثم لهذا الدين ثم لنفسي ثم لكم فاقبلوا وأردوا فلا أمد عليكم الله كل من قام على هذا اللقاء وكل من حضره سالحون علي طالة سأل الله أن عنا عننا لذلك اليوم الأكبر وصلى الله وسلم محمد لكم وخيرا